والآن مع علاج آفات اللسان حباتي في الله وحييكم بتحيات الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثنا إخوة الإسلام عن كثير من آفات اللسان في الحلقات السادقة تكلمنا عن الغيبة والنميمة والمراء والجدال وكفران النعم والأذى والكذب والافتراء وسب الصحابة والتوجه بالدعاء إلى غير الله عز وجل إلى آخر الحلقات التي سمعتموها وواصلتم استماعكم معنا في الحلقات السادقة هذه الحلقة ان شاء الله رب العالمين تخص علاج افات اللسان كيف نعالجها يعني هذه الافات التي ابتبئ بها كثير من المسلمين كيف يعني يعالج الانسان افات اللسان اولا اذا اردت ان امسك لساني عن الشر ايضا اضع امامي بعض النقاط الهامة وبعض المحذرات او المحذورات التي يجب ان يتقيها الانسان ويضعها مصر عينيه اولا ان هذه الافات اللي تكون كبائر في كثير منها فهي فيقريبا من الكبائر والمواظبة عليها تصير كبيرة يستمرئها الانسان ويتعول عليها اذا كيف اعالج هذه الافات اولا يجب ان اعرف ان تعظيم فرمات الله عز وجل هو دواء شافي لكل القلوب ان اعرف حرمات الله كيف اقض في عزب النار كيف اسوب مسلما كيف اسوب الصحابة كيف امن باعطيتي كيف يعني اتألع على الله واقول هذا من اهل الجنة وهذا من اهل النار اذا يعني هذه نقطة يجب ان تكون في الحسبان وهو ان اعظم حرمات الله عز وجل ثم انظر الى ما ورد في كتاب الله عز وجل من مدح الذائقين لله والذكريات والذي يصبح ويمسي ولسانه رضم بذكر الله والذي يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ليل نهار والذي يغض الله عز وجل في الكلام الطيب والذي يلقي السلام على المؤمنين والذي يعني يصلي ويستخدم لسانه في صناعة الخير هذا كله يعني وسائل لحفظ اللسان من هذه الآفة ثم انظر إلى نهاية الدنيا بالنسبة لي الدنيا سوف تنتهي العمر سوف ينتهي سوف أدخل الخب؟ وحيدا فريدني وحاسبني الله على ما خط في بلساني فما الذي يعني يجعلني اترك لساني يذكر الناس بالسوء ويذكر الناس ويخوضوا في اعراضي اذا اهتق الله رب العالمين ثم ليكن عندي قصة للامل لان مصيبة الجميع الا من رحم ربي عبارة عن طول الامل كلنا يا فلان الا تقتنى انك سوف تكون تقول نعم أبو هل عرفت نفسك؟ وإن شاء الله ورب العالمين وإذا مرت الليلة يقول يا رجل لا داعي لهذه السيرة لا داعي لهذا الكلام لا داعي لهذه الكلمات لا أنت أنتم تؤيسيوننا من ما هذا؟ لكن قصر الأمل وتذكر الموت هذه وسيلة ناجعة لعلاج أبادل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجبركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر قال أخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أيضا المسلم دائما نصف عيني هياة كتاب الله عز وجل مثلا في النهي عن الكلمات البديئة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغض اذا الاصطلاة عندما يصلي الانسان كثيرا سوف يتوقف عن الفحشاء لان الصلاة بفضل الله من الناهيات التي تنهان عن الفحشاء والمنكر والنبل والرجل الذي كان يسرق ويصلي ويسرق قال رسول الله ان فرانا يصلي الليلة كله فاذا اصبح سرق قال سينهاه ما تقول او ستمنعه صلاته او في رواية دعوه عسى صلاته ان تنهاه يوما إذن المسألة بهذا المنطق ايضا لو واضب المسلم على قيام الليل وهي النفسه في لحظة السحر ورب العباد سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة ألا من دايعاً فأسير ألا من ثالب فأتبع ألا من مستاف فاطرنا ألا من صاحب حياة فأقضيها لآلام كذا آلام كذا حتى أطوع الالتفك إذا هذا الوقت العظيم الذي فنهم المسلم للدعاء إلى الله عز وجل أن يقيه آفات اللسان وعثرات اللسان وهذا العضو الذي الذي مسيخ الإنسان كان كالحيوان الذي المفترس يهجم عليه فإذا خام الليل والدعاء في الصحر هذا يجعل الإنسان يعني يؤوب الى رب العباد سبحانه وتعالى ويمسك لسانه على الشر ايضا يتعود الانسان الصمت، فيقول والله انا من الساعة كذا, الساعة كذا لان اتكلم وانما ادس في حالي أتفكر, اتفكر في ذنوب اتفكر كيف اطلق ابو الخير، ما الذي سوف اصدام ابو الخير، ما الذي سوف اقول لا يوم الاتيام اذا قال لي ماذا قدمت الاسلام كيف حملت هم الاسلام رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت عن سوء فسلم ومن صمت نجه كما ورد في الحديث الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وإنك لا تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت فتب لك أو عليك ومن كان يؤمن بالله خيرا كل هذه النصوص يعني سبحان الله أمسك عليك لسانك ولا وليسعك بيتك ولك على خطيئتك كل هذه النصوص يعني إنسان فيها سبحان الله لو وضعها امام عينيه ربما تكون هذه وسائل كلها للامساك اللسان عن الشر واطلاق اللسان بالخير ايضا من ضمن علاج آفات اللسان ان صحب الانسان أخيار الناس أهل العلم أهل التقوى أهل الالتزام أهل الفضيلة الذين لا نسمع منهم الكلمات البديئة لأن هذه الكلمات البديئة لا تسمعها إلا من إنسان يعني كما قرر بفل الله قلبه عن ذكره هو الترع هواء لكن إنسان المؤمن الملتزم التقي النقي أو المؤمنة التقية لن تقول أو لن يقول إلا خيرا لأنه تعود عن الكلمات السيئة يعني سبحان الله سوف تريد موالدة تهلكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثل الجليس الصالح وجريس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو أن تشم منه ريحا قبيت هكذا الجليس الصالح نبحث عنه يعني هو الإنسان المسلم والرجل على دين صديقه وخليل قل لمن صديقك أقول لك من أنت الإنسان على دين أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف الصديق رقعة في الثوب أو الأخ رقعة في الثوب فلينظر أحدكم بما يقطع ثوبا المسلم مع المسلم أو الأخوان في الله كاليدين ترسل وحدهم والأخرى إذن المسألة عبارة عن يعانة الإنسان بالصالحين من العباد الذي إن رأىك غافلا ذكرك وإن رأىك ذاكرا عانك وإن رأيته ذكرتك بالله رؤيته وذلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه أيضا تعرف أن الشيطان هو الذي يشجعك على القول البذيء فالشيطان لنا عدو وهو العدو الوحيد الذي يجب أن نتخذه عدو هكذا أمرنا الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وإنما يدو حزبه يكون من أصحاب السعير أيضا إذا جاءك الشيطان لكي يعني تتحدث فيما يعني يضر ويضرك استعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ما من الشيطان إن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أيضا الإنسان لو اشتغل بعيوب نفسه والله لا لشغلته عيوب نفسه عن عيوب الناس لأن الإنسان كيف أشغل نفسي بعيوب نفسي أولا يجب أن أعرف عيوب نفسي من أمور الأربعة أن أعرض نفسي على رجل عالم مربي عالم بالكتاب والسنة عالم بقلوب العباد كيف يهذبها وكيف يصلحها أعرض نفسي عليه ثم أعرض نفسي أيضا على كتاب الله عز وجل فما وجدت ما حث الله عليه أصنعه وما وجدت ما نهى رب العباد سبحانه تعالى ان انتهي عنه ايضا يقول لي اخ صالح فالمؤمن مرآت اخيه عندما يراني على منكر سوف يقومني كما قال ابو بكر اطيعوني ما اطاعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعتني عليكم ايضا يعرف الانسان عيوبه من السنة اعدائه فاعدائه قد يقولون فيك صفات كثيرة انت ان رجعت نفسك ربما تجدهم صادقين في الصفة او في الصفتين او ثلاث ثم انظر في عيوب الناس فما تستقبحه منهم لا تصنعه أنت ما تراه سيئا فيهم لا تصنعه أنت فلا تنهى عن خلق ويعني وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم إذن يعني الإنسان لكي من للأفات اللسان يكثر من الطعام من صيام الاثنين والخمي صيام يوم أو يوم ركعتين في جوف الليل كثرت قرات القرآن تنقية القلب أن تحسن إلى من أساء إليه أن تحذر اللسان كله ويقول يا لسان اتق الله يعني التخذ الله فيه وأن الإسلام حتى عندما يصلي يجب أن يقف ليصلي صلاة مودع فيتوب إلى الله عز وجل وينهي لسانه عن الشر وإذا غضبت فما عليك قبل أن تفلد أو يفلد لسانه بكلمات سية ما عليك إلا أن تدخل تغير وضعك الأول إذا كنت جلسا قف وإذا كنت راقف الإبلس وإذا كنت نائما أقعد ثم أوضأ فإنما الغضب من الشيطان والشيطان من النار ولا تطفئ النار إلا بالماء ثم أريد من أي غاضب يريد أن ينطق ويتفاوكنا ينظر إلى المرآة سوف يرى شخصا غير الذي يعرفه يقول من هذا الشخص الذي في المرآة إنه أنت أيها الغاضب الذي يجب أن تتمسك بالسكينة والعودة إلى لحظة الرضا وتدعو الله اللهم ما اجرني من حر غضبي فإذا حفظت لسانك أخي المسلم فست بذوان الله سبحانه وتعالى وأحبك النبي صلى الله عليه وسلم وأحبك الناس عظمنا لك الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبشرك بأنك من أقرب الناس إليه المطعون أذنا الذين ألافون وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل وإني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء يقول إن الله يحب فلانا فأحبه فده يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض أحبتي في الله إخوتي وأخواتي هكذا عشنا في هذه الحلقات. الثلاثين عن آفات لسان وهي عبارة عن عناوين سريعة لهذه المعضلات الكبيرة الله لو أمسك كل منا لسانة نصرحت مجتمعاتنا وصفت نفوسنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا لهاجة له بذكره ذاكرة له سبحانه وتعالى أناء الليل واطراف النهار فاللهم رطب ألسنتنا بذكره واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وينبنا سوء الأخلاق لا يتجنب سوءها إلا أنت وحسن خلقها لا يرزق المسلم يعني الأخلاق الحسنة إلا أنت يا رب العالمين واجعل السنتنا وحصائِد السنتنا في ميزان حسناتنا ولا تجعلها في ميزان سيئاتنا أنت ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليم كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى